يا أيها المزمر قم الليلة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 لا اله الا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا ودعني والمكذبين اول النعمه ومهلهم قليلا ان لدينا انكا ولجحيما وطعاما ذا غصه وعد بن ألم يَوْمَ تَرجفُ الأرض وَجبال وَوكانَةِ الجبال كَثبَ مهلَ إِا أأَررسَل ل إلَكُم رسول شهدًا لَكُم كماَم أرسَل ل إلَ فعوونَ الرَسول فَصَافِ العوْون الرسولَ فخَذنَاهُ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 عند الله هو خير هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم